الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ما بعد قال اننا من عند رب رحيم الله تعالى وبعدها امرت الهجره الى المدينه هي امرت النبي صلى الله عليه وسلم لان هاجر الى المدينه من مكه الى المدينه وذلك لما زاد واشتد الاذى على النبي صلى الله عليه وسلم من قفار قريش ف بارك الله وتعالى بكم اكرمت حمايه انه صلى الله عليه وسلم وحمايه للمستضعفين من الصحابه وذلك لانهم تعرضوا في تعرضوا باكثر لادا من قسا قريش وتعذيب لبعض اصحابه صلى الله عليه وسلم ممن ليس لهم حماية فإنها بالنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة وهاجر من الصحابة من هاجر قبلها إلى الحبشة سواء من الهجرة الأولى أم من الهجرة الثانية ووجد في المدينة النصرة من اهل المدينه ووجد عليهم المنع فوقفوا معه صلى الله عليه وسلم واذروه واسره وكانت لهم القوه والهجره هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاصفاء الانتقال من بلد الشرك الى باب التسلاخ ولا هجره بعد الفتح يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ايضا بعد مكه لا هجره بعد فتح مكه لانها صارت دار الاسلام ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه يا المهاجرون الذين كانوا في الحبشه ما في وانكمع المسلمون في المدينة وتكولت للمسلمين تودة في المدينة من المهاجرين والأنصار ومن يدخل في الدرس الأخ يأتي إليهم وعند ذلك شرأ الله الشرائع وفرض على نبيه السياء والسكاد في السنة الثانية من الهجرة وفرض عليه الحج في السنة الثالثة عبدالحجرة على الصحيح وبعد ذا ملت كل الإسلام أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحراق والهجرة قيمه على هذه الامه من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي باقيه الى ان تقوم الساعه نعم الهجره باقيه وان هجرته دائما الجهاد في سبيل الله ويجب على كل مسلم يحتاج الى الهجره ان يعاص لا يجوز للمسلم ان يقوم ان يقيم في بلاد الكفر وهو لا لا يقدر على اظهار دينه يجب عليه ان يهاجر الى بلاد تسلم فهي صريبه باقه يقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا ان قطع الكوبه حتى تخرج الشمس منها وان من غربها وقد دلت على ذلك من ذلك قول الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك ما أواهم جهنم وسائل مصيرا تل المصبعفين من الرجال والمساء والولدان لا يستطيعون حينة ولا يحتدون بشبيل فأولئك عسى الله أن يأتب عنهم وكان الله أفوا غفورا ويا هاجر في سبيل الله مجيد في الامر مواغم من كثير على الصاد وما يخذ من ديه ما هاجر من الله بواسط مرض وما يدرك يماوس قد وقع ادره على الله فان الله غفور رحيم هاتان الايتان فيها وعيد من ترك الهجرة ويبقع عليها وإن كان لا يخرج من الإسلام فهذه من نصوص الوعيد وإن كان ترك الهجرة في وقوع في مخالفة في محرم ومعصية لكنه لا يخرج من الإسلام من ترك الهجرة وهو يستطيع أن يهاجر وهو في البلد التي يقيم فيها لا يستطيع أن يظهر دينه وإسلامه <تصفيق> فمن يستطيع أن يهاجر وهو في بلد لا يستطيع أن يظهر دينه فإجب عليها أن يهاجر لابد أن يكون له دين يمنعه من الشعوات وعلم يمنعه من الشبهات وان لا يجب عليه ان يهاجر ف هذا المطلب الذي ادخله الامام المجدد اينا في هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينة وكذلك هاجر اصحاب منهم عمر رضي الله عنه اجروا الى المدينه واستقبلوه بالحفاوة واول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بنى المسجد ونظر في بيت ابي ايوب الانصاري وكل واحد من الصحابه من اهل المدينه اتمنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عنده في بيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول او انها ماموره اي النابه اي وصلت الى المسلك الى مساله لبي ابي اليوب الاقصى رضوان الله عليهم وقامت دوله الاسلام في المدينه وعز الله الاسلام وقويت شوكه اهل الايمان رجال المهاجرين من الحفشه وحصل من الخيار العظيم هذا وصل الله وسلم ودارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى سبيل إبعين